حتى توارت بالحجاب ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق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 غاص وَآخَينَ مقرين في الأقفاد هذا عَطاءونَ فَأَ أن سِب غَير حساب وَإِ لَ عندَنالَزُفَ وَحصن م آ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 إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصرفين الأخيار واذكر إسماعيل واليسع ودى الكفل وكل من الأخيار هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب جنات عدن مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون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 للطاغين لشر مآب تهنم يصلونها فبئس المهاد هذا فليدوقوه حميم وغساق وآخر من شكله أزواج هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم لهم صال نار قالوا بل انتم لا مرحبا بكم انتم قدمتموه لنا فبئس القرار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 فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أجمعون فَسَجَدَ